وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَذْرَتُكُمْ نَارًا تَلْفَظَ الَّا يَصْلَحَهَا إلا الأشقاء فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عن ده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.